أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم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 لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما قضى لقد رآه فَرَأَيْتُهُنَّ لَا تَوَلَّعُ الزَّاءَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنثى تلك فَمَن ميتموها ام عاموا واباكم ما انزل الله بها من السلطان ان يتريعون الا الظن وما تهوى الارامس ولقد كم من ملوك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا يوم بعد أن يذن الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا يوم لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية أنثى وما فَأَعَيَّ الضَّعْنُ مَن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَغْلُظُهُمْ مِنَ الْعِقَابِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ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 فَرَأيتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكَدَ أَعْمَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِذَا رَأَهِ مَا الَّذِي وَثَفَ أَلَّا هَكَ وَأَذْكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تَنَا وَأَنَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُؤْلَى وَثَبُودًا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من معدون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون على تافهون وانتم ثمسابدون فاسجدوا لله